ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم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 لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إِلَى مغانما لتأخذوا هاذرونا نتبعكم يريدون أَن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستذعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيروا يؤتكم الله أجرا حسنا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 وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة سأرزونها فعدل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء